قتيل العدى سليب العدى حبيبي حسين حبيبي حسين قتيل العدى تعرفش قد الثوار دمعته تدري ليش الميت تدري ليش الميت يعصر القبر وتدري شي صيح القبر في ميته قاب حابس دمعة في حق الحسين اليوم تطلع من ظفر سبابته وحتى موت زوره وانت جاهل غايته حسين رايد روح تنهق بالضريح موت حق دينار موح حاجته وصوت النداء مباش وغدا حبيبي حسين حبيبي وقتيله ياهو قال الشيعة فقدت جم حسين وياهو هو يعادل تبعته حتين السيود في أرض القفو حبيبي حسين حبيبي حتين حتين وكل سنة بعاشوا من سما دمي منكسر ظهر والجبال من اللقم تذلمي <تصفيق> إنما كتشخوف وتشك النجوم <تصفيق> تنهي تكحلقاء وتحل السماء <تصفيق> تدريش انهي المعجزة بهم الحسين <تصفيق> ما تموت الناس لو تبطر دمي تمنع لو تمطر دمع شمانك تهون ادك رجل الحسن كل من اللي طم اللي با لنا ما المعجزه ابن الحسن ما تموت الناس لو تفر ما تموت الناس لو تصر دم في دار الطرير وشيخ القدير حبيبي حسين حبيبي حسين في دار الطرير وشيخ القدير حبيبي ختيله العدا سليم الردا حبيبي حسين حبيبي حسين يل تزور احسان لا تزور اقرى ليش حسين قم ثورته حتى من تنزل استمع في حق الحسين اليوم تطلع من ظفر سبابته حتى تعرف منك اش رايد حسين مو تزوره وانت جاعل غايته حسين رايد روح تنهض بالضريح مو تحط ما هو حاجته وصوته من الداخ أبا حبيبي يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم على محمد وال محمد اللهم صل على محمد محمد اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه المضطرين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقابل غيره يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كن لمح البصر او اقرب اللهم شافي كل مريض اللهم انفك كل اسير اللهم رد كل غريب اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذوا للكفر والمنافقين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل الله على محمد وآله الطاهرين للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 3944 8904 والله ولي التوفيق